اسعد الله المسلي في شفتك في محلي واسعد لك لجرح صار من شفتك طيب واسعد الله لك لجرح صار من شفتك طيب واسعد الله واسعد الله ويش اقول ويش اخليك لكبي قلبي يا بعد قلبي من الحب العجيب هديتي لا شفت غالي قد تراحبه واهلي لكن انت لك غواب القلب من جزل الوهى زي يفداك قلبي واستريحي واستظلي ان فيالي ذوبك الخفق عشد رضوايب كل حب فالحنايا غير حبك يا ضمحلي كل عرق ما نبض الحب جاك اليوم تايب كل حلم راودك لو هو ر النجمال مطل الشريل في اصبعك ويجك يا سته الحبايب والله اني ما نسيتك انت ما ز بينا اللي الغبار الوقت والكان ولا فحت الابيب لا نسيت الدعوه الحلوه لي فانسي تصلي والسوى لفعن زمان الفكر واسنين النهايب <تصفيق> واذكر انك لا قصتي يا سعد يا مسند لي اشهد اني حلم بنت الشيخ حلال اني شايف <تصفيق> واذكر خيول الهموم داخلك كانت فلي لين قلت لا يهيب كزمان ولا تهايب انت يا صدق نصح خلني امشي عكس ظلي الطموح بخاطري ما يدني ويميركايب بعد هدا كيف ما داب الكفوفك وانت يا اللي تحت رجلك جنة الفردوس يا ست الحبايب بعد هدا كيف ما داب الكفوفك وانت يا اللي تحت رجلك جنة الفردوس يا ست الحبايب